ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت ادرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا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 يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم ويوم يبعث حيا واذكروا في مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للجميع ناس ورحمه منا ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكلاما مقضيا فحملته فانتبذت به مكان القصيا فاجا المخاض الى قُلْتِ يَا لَيْتَ لِيَ مِثْلَ هَذَا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ الثَّمِينَةِ فَأَكْثِرِي مِنَ التَّسْبِيحِ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ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 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَارُونَ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا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 قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أي مَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ مُسَاءً إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قَائِمٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قَرٌّ مَقَامُهُ وأحسن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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وَقَالَ لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 أَلَمْ تَرَ عَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُذُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِلْدًا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 سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ ٱلدَّارَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ لِهَٰذَاكَ رَتْبًابِشٌ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَٱنذِرْ بِهِ قَوْمًا ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَم تَسْمَعُ لَهُمْ رِجْزًا